مفاطر السماوات والارض عالم الغيب والشهاده انت تحكم بين عبادك تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن للذين ظلموا ما في الأرض جميعا ومثله معه لفتدوا به لفتدوا به من سوء العذاب يوم القيامة وبدأ لهم من الله وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون.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 قل يا عباد الذين أسرفوا علىفسهم قل يا عباد الذين أسرفوا علىفسهم لا تكن طوم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 اتبعوا احسن ما انزل اليكم من ربكم من قبل ان ياتيكم العذاب بغته وانتم لا تشعرون اتقول نفسي يا حسرتا على ما فرطت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 او تقول حين ترى العذاب لو ان لي كره فاكون من المحسنين بلى بلى قد جاءت كاياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين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 لئن ان اشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين وما الله وما قدر الله حق قدره والارض جميعا قبضته يوم القيامه والسماوات, والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون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 أشرقت الأرض بنور ربها ووضع الكتاب وجيء بالنبيين والشهداء وقضي بينا بالحق وهم لا يظلمون ووفيت كل نفس ما عملت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 وقال لهم خزنتها سلام وقال لهم خزنتها سلام سلام عليكم طبتم فدخلوا خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة حيث نشاء وأورثنا الأرض نتبوء من الجنة, نتبوأ من الجنة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 وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة خافضة إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا فكانت هباء منبثا وكنتم أزواجا ثلاثا فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة وَأَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ مَا أَصْحَابُ الْمَشْأَمَةِ وَالسَّابِقُونَ السَّابِقُونَ أولئك الْمُقَرَّبُونَ من الأولين وقليل من الآخرين على سرر موضون متكئين عليها متقابلين يطوف عليهم ولدان مخلدون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 ولحم طير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون كأمثال اللؤلؤ المكنون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثيما salama salama salama اليمين ما al اليمين في ashabu al yamini fi وظل لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إن إنا أنشأناهن إن شاء فجعل لهن أبكارا عوربا الترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين وأصحاب الشمال مال أصحاب الشمال في سموم وحميم وظل من يحموم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يصقون على الحنث العظيم وَكَانُوا يَقُولُونَ إِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا